لقد حذرنا الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم من الكفن وأنواعه وإذا نظرنا إلى أحاديث الكفن والنصوص التي جاءت فيها نجد منها ما يكون تحذيرا عاما لجميع الأمة لجميع الأجمنة والأمثنة كما قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال كفتنا كفتع الليل مهرم يصبح الرجل مؤمنا وينسي كافرا أو ينسي مؤمنا وينسى